النشرة الإخبارية لنا المرهفات غطاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الأسود وبات الضياغ نفل الحديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد السابع من ذي الحجة لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين كمين لجنود الخلافة على عناصر الجيش الرافضي المرتد في الأنبار قتلى وجرح من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام البداية من ولاية العراق من الأنبار كمين لجنود الخلافة على عناصر الجيش الرافضي المرتد في الأنبار بتوفيق الله ومنه كما جنود الخلافة لعجلتين للجيش الرافضي المرتد وفجروا عليهما عبوتين ناسفتين واشتبكوا بالأسلحة المتوسطة مع المرتدين على الطريق الرابط بين عكاشات والقائم ما أدى لهلاك تسعة منهم وإصابة اثنين وتدمير الآليتين ولله الحمد والمنه أما في الجنوب استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد بنيران جند الخلافة في منطقة اليوسفية أول أمس ما أدى لهلاك خمسة منهم بينهم مسؤول الحشد ونائبه في نفس المنطقة ولله الحمد والمنه وإلى بغداد تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الجيش والرافضة المشركين في منطقة الشعب شمال شرق بغداد ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة خمسة منهم ولله الحمد وحده وفي منطقة البياع جنوب بغداد أمس تم تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل عناصر من الرافضة المشركين ولله الحمد ما أدى لمقتل وإصابة نحو ثمانية منهم ولله الحمد أما في شمال بغداد، تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاق أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك تسعة عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد والمنه، وفي كركوك استهداف عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية بنيران جند الخلافة في حقل علاس النفطي أمس، ما أدى لهلاك أحدهما وإصابة الآخر، والله الحمد ننتقل إلى ولاية الشام إلى الرقاه تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين كانت برفقة رتل لعناصر من القوات الأمريكية بالقرب من جامع النور ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة أربعة منهم ولله الحمد والمنه كما تم بفضل الله وحده غرب المنصورة أمس قتل عنصر من البكك المرتدين واغتنام سلاحه ولله الحمد والمنه ومن جهة أخرى هجوم لأحد جنود الخلافة على عنصرين من البكك المرتدين كانا يستقلان دراجة نارية شرق الكرامه ما أدى لإصابتهما بجروح بالغه نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وأخيرا إلى الخير تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين على طريق حقل غاز الجبسة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان فيها ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين كمين لجنود الخلافة على عناصر الجيش الرافضي المرتد في الأنباط قتلى وجرحى من البكك المرتدين بعمليات لجنود الخلافة في ولاية الشام وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقوع السيوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموتوا بعز ونحن وقوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد